دَبَّتْ آيَاتُ رَبِّكَ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا به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 والذين كفّو بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. Allah الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغو من فضله ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون.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 ك من الله شيئا الظَّالِمِينَ الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم أم حَسِبَ الَّذِينَ جَحَدُوا بِآيَاتِنَا أن, أَن نُّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَسِبُوا أَنَّ أَجَلَهُم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 وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتٌ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْمُ وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تثلا عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآباءنا إن كنتم صادقين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 قُلْتُمْ مَا نَجْرِمَ الصَّاعَةَ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا غَنَّاوَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَلَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ